ان اي محو ان نغلن سن من اذيرك انه ما من ضير ص فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرك أن تكون كما لنسني به العلم وإن في <تصفيق> لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فلا تحقلون وإذا عُمَّ عَلَىٰ أَن تَسْوَنَ